ظلمكم وين طالبو يحسس وين سفركم وين طالبو يحسس راجل اهل ميهون وين عدينا شنو طالبو ودعوني وانا محتاج الرعاية روحي ماتي يحمل ألمها مال حالي على الرزاية أخوتي هم حياتي هم سلوى يوم ناية عمري ما ريد بعدهم خلها تأخذني المناية أبقى بحزن وهموم ما أقدر أصبر يوم أبقى بحزن وهموم ما أقدر أصبر يوم أحباب من يمشون وأنا علي لشنون ودانكم يا حسين وين بسفركم وين يا والدانبو يا حسيث ونبس فرقوا الورد والدانبو يا حسيث فرق الأهل ميهود وانا علي لشنور والدانبو يا حسيث شاصبروا يا مهجة عندي تحمل غياب اللي روح بالدار وعيوني دبح شباحة لدربه أخذ ومالي وحياتي كانت مأمنة بقربه ميت لو راحة وأصفح روحي ما تيسوي عقبه صاب الأحبة تغيب جرح البعد ما يطيب صعب الأحبة تغيب جرح البعد ما يطيب حالي أظن يدرون ولا علي لشلون خداني بو يحسين وين بسفركم وين خداني بو يحسين وينك سفركم وين ودّاني بو يا حسيس فراغ الأهل ميهون وانا علي لشنور ودّاني بو يا حسيس حسبت لأمّا نعفتني هم قلت بنتي عليلة وانت ما قيت لي يا سفرتي هذه طويله اطفي جمر ان صاف قلبي يا قهر عفي غلنا ودمعي الغالي يا ابويا الشيف لما عبد الله ميعاد لا ضو يا عبد الله هم وياك لا أبويا أترداك من أهلي ما يظلون وأنا علي لشناك ودعني أبويا حسيز وين بسفركم وين ودعني أبويا حسيز وين بسفركم وين والدانبو يا حسين فاكل اهل ميهون وانا عجينه والدانبو يا من مشي ضاعنا اهل مارك كل خبر منهم الي لعجه الروح الفقدتهم عجه علامه علي دار انا وعين ضلت للدرب عيني ربي يا عيني ربي من بعدهم ما ردتها لروحي واتمنى المنيه اي بيت انا اتمنى وبدار لا ضلت ميتة أنا تمنيت وبداري لا ظلت أحبابي ما يعودون وانا علي لإشلال والدانبو يا وين بسفركم وين والدانبو يا وين بسفركم وين والداني بو يحسس فقد الامل ما يروح وانا عيد شنو بقلم الشاعر سيد عدنان الحمامي